بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الله صلى الله عليه وسلم فكان كلامنا في المواتب الأصالة يعني في الأرض البكر ذكر السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه أن عليكم السلام أن ما قاله الشيخ الأنصاري من أن هذا من الانفال شيء قطعي لتسالم الفقه الإمامي هذا شيء قطعي نحتاج إلى دليل لفظي اصلا أما ما قاله الشيخ من استفاضة الروايات بل قيل أنها متواترة هذا ليس صحيحا ما شيء روايات مستفيضه فعلا عن أن تكون متواترة لأنه ينظر إلى أي شيء الشيخ الأنصار يظهر يدعى الاستفادة هل ينظر إلى روايات الأرض الخربة والتي باد أهلها وما شابه صح هذه روايات مستفيضه لكن هذه ما لألاقب أرض الموات الأصلي أصلياً والأرض البكر ورواية عليكم السلام الله أبي سيار وأبي والكابلي اللتان تقولان الأرض كلها للإمام فهذه رواية أيضاً خارجتان عن بحث عن, عن النقل. فإن مساق هاتين الروايتين مساق مثلا الروايات الاخرى التي تقول الارض والسماء كلها لهم الدنيا والاخره كلها لهم المخلوقون اجمع كل كل كلها لهم وما اشاره ذلك ما خلقت سماء النبنيه ولا ارض المدحيه فإذا استثنينا هذه فلا تقع تدل على أن النوات للإمام إلا أخبار آحاد ثم عدد حسب ما ورد في التنبيح عدد الأخبار لأحد ذكرها الرواية الثلامية والرواية الثلامية والرواية الثلامية أنا أريد أن أضرب صفحة عن ذكر الروايات التي عددها فإنها أنا ما أعرف معروف يقولون أن المقرف لو, لو طلع كلام صحيح ينسبه إلى الأستاذ ويقولون هذا خش أستاذ ولو طلع غلط يقولون لعل المقرر المسكين اشتبه اشتبه اشتبه انا ما ادري انا ارى ان هالروايات اللي هو عددها لا يناسب جلاله شأن السير الخوي رحمه الله ولهذا انا اتفك ذاك التعديد وانما اأتي انا بتعديد قد يكون بعضها يطابق سأ... ضبطا ما اذكر قد يكون بعضها يطابق ما جاء في التنقيح وبعضها لا يطابق على كل حال انا أعدد تلك الروايات التي دلت على ان ارض الموات للامام اعددها تعديدا اخر غير التعديد الذي ورد في التنقيح والتعبد الذي أعدده هذا طبعا الأرض الخربة روايات الأرض الخربة سأسفينها باعتبار السيد أخويا ترى أشكال عليها أنها خربة هذا غير مواتي العصيم بدون الأودي أستفينا بطون الأودية وهذا في الروايات، لكن هم أسفني أفرض أن بطون الأودية، مثلا نقول أنها منصرفة إلى المحيات الأصلية، لأن بطون الأودية غالبا الوديان غالبا محيات أحياء أصلي، بسبب تجمع الأمطار ب. تأثير البحار وتأثير المياه تعتبر مثلا أفرض محيات أصليا خب هذا انخلستني تبقى روايات عديدة نعددها كالتالي اولا مرسله حماد عن بعض اصحابنا عن العبد الصالح المرسله طبعا روايه طويله انا الحظ هنا ليست الروايه بطولها انما الحظ هنا المقطع الذي ورد في المجلد التاسع من الوسائل بحسب طبعة آل البيت كله عنوين في المقطع الوارد طبعا هو الصح البساع المقطع هي رواية مفصلة مقطع مقطع هي كل قطعة فيه مكان معين ذكره الشيء الذي أوردوا الصح البساع في الباب الأول من الأنفال ورد فيها المقطع قول وعلي السلام كل أرض خرب قد واد أهدها هذا هو يقبل السيد خوي وكل أرض <تصفيق> لم يجف عليها بخير من الأركاب خب ما مرتبط بكلام السيد خوي ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم على غير قتال وله رؤوس الجبال وبطون والأودية هذا الأهمية أفرض والآجام وكل أرض ميتة لا رب لها صريح في موضوع الأرض الميتة التي لا رب لها هاي هذا دير على أن المواة البكر والمو... الأرض البكر هذا عن العلماء صادق عليه أرض ميتة لا رب لها وله صافي الملك إلى آخر رواية فهنا هذا المقطع صريح في مسألة أن الأرض الميتة من الأنفال الثانية مرسلة المقنعة عن محمد بن مسلم هذا في نفس الباب يقول عليه السلام الانفال هو النفل وفي سوره الانفال جدع الانف يعني سوره الانفال تجدع انف العدو لانه يجعل الانفال لله وللرسول للايمان مثلا قال وسألته عن الانفال ما هي الانفال قال كل ارض خرب خب هذا هيك كل عام خيب ما يقبل بها السئل الخويل هذا غير الموات العصر او شيء كان يكون للملوك خب هذا مش هذا مع القطاع الملوك وبطون الاودية افضل هذا مش لان بطون الاوديه عادة محيات مثلا ورؤوس الجبال فما لم يجف عليه بخيل ملاركاب فكل ذلك للإمام خالصا أن الشاهد على رؤوس الجبال رؤوس الجبال يعني نكتة أنه عالي صاير رايح على رأس الجبل هاي هاي نكتة مقصودة خبر هذا مفهوم عرفيا قناد وأنما رؤوس الجبال لأن رؤوس الجبال ميت يتعادل والجبال تعتبر بعيدة عن ال... عن التعمير وبعيدة عن الماء، خب عادم هاي هال الأرض المقصود، فهذا واضح في مسألة أن الأرض المواثي للإمام، هم هاي مرسلة، ثلاثة مرسلة في العياشي. مرسله القياشي في نفس الباب الحديث الثامن والعشرون عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال لنا الأنفال. قلت أما الأنفال؟ قال منها المعاد والأجام، وكل أرض لا رب لها، وكل أرض بعد أهلها فهو لنا. بعد أهلها خبى شر ما يقبل السيل. وكل أرض لا رب لها الموات البكر وهشكله. الموات البكر أرض لا رب لها فهذه اثلاثة إلى الآن أحد كما قال السيد هذه أحد ووجدت في تلك الاحاد روايتين صحيحتين السنة هم نقراها ان شاء الله بعدين نرجع الى اصل دعوة سيد الخوي اصل انكار السيد الخوي للاستفاضة لكي نرى لكي صفح اولى الروايتان الصحيحتان السند ما يلي ما رواه الطوسي الوسائل مجلد خمس وعشرين بحسب طبعة آل البيت باب أربعة من أحياء المواد الحديث الأول صفحة أربعمية وستعش محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأراضين من أهل الذمة فقال لا بأس أن يشتريها منهم وإذا عملوها وأحيوها فهي لهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم ويعملونها ويعمرونها خب أولا نتكلم في دلالة الرواية ثم نتكلم في سنة الرواية إن شاء الله بالنسبة لدلالة الرواية يقول أهل الذمة شراء الأراضين من أهل الدم أهل الدم يجون يحيون أرضاً أرض يحيون أرضاً ويتملكوها يتملكوها أو يصير حق اختصاص إلا مع كل حال نحن نقدر نشتري منهم؟ ولا لا بعث اشتري لا بعث بأن يشتريها منهم وإذا عملوها وأحيوها فهي لهم هسا اللي هي لهم يعني ملكهم يصير أو حق اختصاص هذا بحتمية إن شاء الله بالتدريج نصل إلى هنا إجمالاً إذا عملوها وأحيوها فهي لهم ويستشهد الإمام لكلامه بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة ل أرض خيبر قد, قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم ويعملونها, ويعملونها ويعملونها ويعمرونها خب هذا الاستشهاد استشهاد الامام صلى الله عليه بقصه أرض خيبر خب أرض خيبر لا شك أنها أنفال بها كلام فقياً أرض خيبر أنفال وخارجهم كلمة خارجهم دليل على ذلك إذا مو أنفال ليش الإمام يأخذ خراج منهم خارجهم خب إذن هذا أنفال بلا شك بينما موضوع السؤال لم يكن هذا موضوع السؤال شراء الأراضيين من أهل الذمة حتى لو أجد الذمة وفي بلادنا يجي وأحيا أرضاً يقول اشتري منه شراء الأراضي من أهل الذمة يقول إذا عملوها وأحيوها فهي لهم اشتري منه و... واستدل على ذلك بقصة الرسول في أرض خيبر ولكن إحنا ندري أنفال وكلمه خارجهم دليل على أنو أنفال إذا نفهم أن كل ارض يحي... تحيا تحيا يعني كانت ميتة تحيا على الأقل تشمل تقول استر... تشمل خربها فلتشمل على كل حال إن تشمل المواطن الاصلي فانفال فأه... هذا من ناحية الدلال نأتي إلى السند السند هذا اللي قراناها لكم محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير خب سنن الحسين بن سعيد صحيح هذا ما في كلام حماد همثقه ما في كلام أبو بصير همثقه ما في كلام شعيب من, من عن حماد عن شعيب عن أبي بصير شعيب من, من هذا الشعيب انا اطبق على شعيب العقرقوفي والذي هو في منتهى درجات الوثائق والدليل على ذلك هو شعيب العقرقوفي ثقه لا غبار عليه يعني في منتهى درجه الوثائق لكن الدليل على أن شعيب العقرقوفي هنا أن, أن الشعيب هنا هو شعيب العقرقوفي الدليل على ذلك هو أن شعيق الرواية رواية عن أبي بصير وشعيب العقرقوفي راون لكتاب أبي بصير فينصرف وانا ما عن شعيب عن ابي بصير ينصرف الى شعيب العقرقوفي وبالاخص انه هو ابن اخت ابي بصير يحيى بن القاسم هذا شعيب العقرقوفي ابن اخت ابي بصير يحيى بن القاسم وهنا الرواية عن شعيب عن ابي بصير فواضح لا نشك انه هذا شعيب العقرقوفي هذا كلام. وهناك كلام ثاني وهو أنه لو لم نقبل لو لم نجزم أنا خب جازم ما, ما،, ما أفتكر بشكل أقول لو لم نجزم أن شعيب, أن شعيب هنا هو شعيب العقرقوفي نقول كلاما آخر وهو أن الشعيب في هذا الطب في هذه الطبقة في هذه الطبقة المعروف يجوز أكو أسماء شعيب موجودين لكن المعروف في هذه الطبقة شخصان لا اكثر شعيب العغروفي وشعيب ابن أعيون الحداد المعروف في هذه الطبقة هما هذان هذان الشخصان وكلاهما ثقة حسن شعيب من أعيون ما قالوا ثقة لا غبار عليه بهذاك التعبير ما عبروا عنه بس قالوا ثقة فسندوا فسندوا الرواية الصفية هذه رواية والرواية الثانية الصحي... قلنا انه روايتان صحيحتان عدن الرواية الثانية صحيحة عمر ابن يزيد في المجلد التاسع بحسب طبعة أول البيت باب اربعة من الانفار الحديث الثالث عشر صفحة خمسمية 49. وبإسناده يعني إسناد الشيخ عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد السرطان قال سمعت رجلا من أهل الجبال يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها مواته يعني من ما بيه مسألة أنه خرب موات تركها أهلها يعني قد يتخيل أنه تركها أهلها إذن معنى انها خرب لكن لا على الأقل إطلاقه يشمل موات قد يكون أرض موات بيت جماعة في دائرة أرضهم لكنه تركه مشغل أن يكون حتما خربة اطلاقه يشمل مواد الأصل تركها أهلها فعمرها وكرى أنهارها اجه هذا الرجل عمرها رجلا من أهل الجبل عمرها وكرى أنهارها وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلة وشجرا هذا شي صغير قال عليه السلام قال أبو عبد الله عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له فهي له على معنى أنه ملكة أو على معنى أنه حق اختصاص هذا البحث يأتي إن شاء الله فهي له وعليه تسقها هذا شاهد على أنه يعتبر من الأنفال وإله ليش عليه تسقها وعليه تسقها يؤدي إلى الإمام في حال الهدنة فإذا ظهر القائم عجل الله فرجه فليوطن نفسه على أن تأخذ منه باعتبار أنه أنفال اللي بم قد يأخذ منه فهاتان روايتان من ضمن الروايات الخمس التي التقطناها روايتان منها صحيحة السنة نرجع الى كلام السيد الخوي رحمه الله الذي أنكر الاستفاضة خو الان هذه خمس روايات موجوده صحيحه ابي سيار والكابولي ايضا موجودتان على ما شرحنا بالأمس أنه أخذ السير الخوي رحمه الله حينما دعا أنها تآتي الصحيحتين مسارها مسار أن الأرض والسماء والدنيا والآخر للإمام مهج وإنما ظاهرتان في الأنفال خجيبهما ذو الذين الثنين ثمهما إلى روايات نجي إلى الأرض الخربة ما يقوله السيد الخوي رحمه الله من أن الأرض الخربة غير الموات الأصلية صحيح ما لنناقش هذا الأرض الخربة أو بعد أهلها أو ما شابه ما هذا غير الأرض الموات الأصلية لكنني أنا ادعي شو هم ألي تقبلون أدعاي أنا ادعي أن أن العرف يتعدى العرف يقال له أن الأرض الخرب للإمام لانها خربت وضاد أهلها بعد ما ألا أحد للإمام هو العرف يتعدى يقول إذن أرض الموات الذي ليس له أهل هم للإمام ما نحتمل احتمال عرفي طبعا بالتدقيق العقلي كل شيء محتمل يمكن التفصيل بينهما ما عدنا تدخي ما ممكن لكنه في الفهم العرفي يتعدى يقينا من الأرض الخربة إلى الأرض الموات إذا كانت الأرض الخربة للإمام فالأرض الموات هم للإمام وروايات الأرض الخربة كثيرة بلي جملة منها موجودة في أرض الخربة أظن خربة أظن أمس قلنا مصدرها. قلنا عدد من روايات الأرض الخربة وارد في الباب الأول من الأنفال في في البصائر الجزء التاسع هذا قلنا فإذا ه هذه يفصلناها تكمل الاستفاضة بلا شك لسه أنقول تواتر لكن تكمل الاستفاضة بلا شك وعليه فالارض الموات من الأنفال هم إجماعان وهم روائيان وبشكل مستفيد لا يبقى شك في ذلك وبعد هذا يجب أن بعد هذا نريد ان نبحث عدة مسائل تحت نفس الموضوع نفس موضوع أرض المواد لدينا عدة مسائل نريد ان نبحثها لاحظوا هي المسائل اكثرن اكثرن موجوده في تنقيط فكرة اصول الخوي لاحظوا وطالعوها حتى نبحثها غدا نبحثها غدا ان شاء الله بحريه